ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا